اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل من دواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ نقرأ لكم بصوت كريم مصعد الفصل الخامس عشر يا للعناوين الضخمة والصور المثيرة كأنه الحدث الأكبر الذي تتلقفه الصحف وسألوا رؤوف علوان فأجاب أن سعيد مهران كان خادما في عمارة الطلبة على عهد اقامته بها وأنه كان يعطف عليه كثيرا وأنه زاره بعد خروجه من السجن مستجديا فأعطاه مالا ليبدأ حياة جديدة ولكنه حاول سرقته في بيته في الليلة نفسها فقبض عليه وعنف ولكنه أطلق صراحه رحمة به وجاء أخيرا ليقتله واتهمته الصحف بالجنون جنون العظمة والدم لقد أفقدته خيانة زوجته عقله فهو يطلق النار بلا وعي ولم يصب رؤوف علوان ولكن البواب المسكين سقط بريء ضعيف آخر وصاح سعيد وهو يقرأ الخبر اللعنة الدوي يقرع بقوة صاروخية وثمت مكافأة ضخمة لمن يرشد إليه ومقالات تحذر الشعب من العطف عليه أنت أهم ما في الحياة اليوم وستظل كذلك حتى تزهق روحك إنك مثار الخوف والإعجاب كالظاهرات الطبيعية الخارقة وسيدين لك بالسرور كل من خنقه الملل أما مسدسك فالظاهر أنه لا يقتل إلا الأبرياء وستكون أنت آخر ضحية له وتساءل بصوت جاف هذا هو الجنون؟ كنت دائما تطمح إلى زلزالة الكون من أساسه حتى وأنت مجرد بهلوان وغزواتك الضافرة للقصور كانت خمرا يسكر بها رأسك الفخور وكلمات رؤوف التي أمنت بها وكفر بها قائلها أطاحت برأسك حتى الموت ولبث وحيدا في الليل وكان في الزجاجة خمر فشربها حتى آخر نقطه ووقف في الظلام يطوقه صمت المقابر ودار رأسه رويدا وشعر بأنه يتغلب على الصعاب ويستهين بالموت وأطرب لأنغام خفية وقال مخاطبا الظلام رصاصة طائشة جعلت مني رجل الساعة ومضى إلى الشيش فنظر من خلاله إلى القرافة وقد رقدت القبور تحت ضوء القمر وقال يا حضرات المستشارين اسمعوا لي جيدا فقد قررت الدفاع عن نفسي بنفسي ورجع إلى وسط الحجرة ثم نزع عنه جلبابه لشدة الحرارة في الحجرة وارتفاع الحرارة في جوفه من فعل الخمر واختلج جرحه بالألم تحت العصابة فآمن بأنه آخذ في الالتئام وحملق في الظلام قائلا لستك غيري ممن وقفوا قبلي في هذا القفص إذ يجب أن يكون للثقفة عندكم اعتبار خاص والواقع أنه لا فرق بيني وبينكم إلا أني داخل القفص وأنتم خارجه وهو فرق عرضي لا أهمية له ألبتة أما المضحك حقا فهو أن أستاذي الخطير ليس إلا وغدا خائنا ويحق لكم العجب ولكن يحدث أن يكون السلك الموصل للكهرباء قذرا ملطخا بإفرازات الذباب وما نحو الكنبة فاستلقى عليها وترام إليه من بعيد النباح كلب ولكن كيف تطمئن على قضاتك وبينك وبينهم خصومة شديدة لا شأن لها بالصالح العام إنهم أقرباء للوغد ويفصل بينك وبينهم قرن من الزمان وأنت تطالب بشهادة الضحيه وتؤكد أن الخيانة باتت مؤامرة صامتة أنا لم أقتل الخادم رؤوف علوان كيف أقتل رجلا لا أعرفه ولا بيني وبينه أي شيء ولا يعرفني إن خادم رؤوف علوان قتل لأنه بكل بساطة خادم رؤوف علوان وأمس زارتني روحه فتواريت خجلا ولكنه قال لي ملايين هم الذين يقتلون خطأ وبلا سبب ستتألق هذه الكلمات وتتوج بالبراءة أنت واثق مما تقول وفضلا عن ذلك فهم يؤمنون في قراره أنفسهم بأن مهنتك مشروعه مهنة السادة في كل زمان ومكان، وأن القيم الزائفة حقا فهي التي تقدر حياتك بالملاليم وموتك بألف جنيه، وقاد اليسار يغمز لك بعينيه فأبشر، سأطلب دائما رأس رؤوف علوان ولو كان كآخر طلب من عشماوي حتى قبل رؤية ابنتي وأنا مضطر إلى ألا أعد العمر بأيام لأن المطارد يقتات بزمنهم في تنهال عليه في وحدته كالمطر لن يكون الحكم أقسى من جفول سناء قتلتك قبل المشنقة وعطف الملايين عليك عطف صامت عاجز كأماني الموت. ألا يغفرون للمسدس خطأه وهو ربهم الأعلى إن من يقتلني إنما يقتل الملايين أنا الحلم والأمل وفدية الجبناء وأنا المثل والعزاء والدمع الذي يفضح صاحبه والقول بأنني مجنون ينبغي أن يشمل كافة العاطفين فادرسوا أسباب هذه الظاهرة الجنونية وحكموا بما شئتم واشتد به الدوار فقضى بأنه عظيم بكل معنى الكلمة عظمة هائلة ولكنها مجللة بالسوادي عشيرة للمقابر ولكن عزتها ستبقى بعد الموت وجنونها تباركه القوة السارية في جذور النبات وخلايا الحيوان وقلب الإنسان وسرقه النوم فلم يدر كيف سرقه ولم يفطن إلى أنه نام حقا إلا حين استيقظ على ضوء يغمر الحجرة وفتح عينيه فرأى نور واقفة تنظر إليه من عينين ميتتين وقد تدلت شفتها السفلى وحدود ظهرها في قنوط بدت مثالا صادقا لليأس والضياع أدرك ما وراء ذلك في ثانية لقد سمعت عن الجريمة الأخيرة فانكمشت أنفاسها أنت أقسى مما أتصور لا أفهمك ولكن بالله اقتلني رحمة بي وجلس على الكنبة دون أن ينبس أنت تفكر في القتل لا في الهرب وسوف تقتل هل تظن أنك ستهزم الحكومة بجنودها الذين يملؤون الشوارع؟ اجلسي ولنتحدث في هدوء من أين لي هدوء وفيما نتحدث انتهى كل شيء اقتلني رحمة بي فقال بهدوء رقيق لا مسك سوء أبدا لن أصدق كلمة مما تقول لماذا تقتل البوابين فهتف بحده لم أقصد مسه بسوء والآخر من هو رؤوف علوان ماذا بينك وبينه كانت له علاقة بزوجتك فضحك ضحكة جفة كالسعلة فكرة مضحكة ثم اسباب أخرى إنه خائن ولكن من نوع آخر لا أستطيع أن أفهمك كل شيء فقالت بغضب ولكنك تستطيع أن تعذبني حتى الموت قلت اجلسي لنتحدث بهدوء أنت لازلت تحب زوجتك تلك الخائنة ولكنك تعذبني أنا فقال متوجع النور لا تزيدينني عذابا أنا في غاية من النكد وصمتت متأثرة بتوجعه الذي لم تره من قبل ثم قالت بحزن شديد إني أشعر بأن اعز ما في حياتي يحتضر وهم وخوف أما المغامر مثلي فلا يعترف بالشدائد سأذكرك بذلك فتساءلت بلهجة ندب متى؟ فقال مدعيا ثقة لا حد لها أقرب مما تتصورين، وما نحوها فجذبها من يدها إليه، ولصق جبينها بجبينه حتى امتلأ أنفه برائحة الخمر والعرق، ولم يتقزز، بل قبلها بحنان صادق. للمزيد، حمل إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على